الصلاه يا عباد الله هي عمود الدين يقول عليه الصلاه والسلام راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله رواه النبي الصلاه فريضه دائمه في كل وقت وفي كل مكان حتى حال الخوف ان الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانصين فان خفتم فرجالا او ركبانا وهي اول ما اوجبه الله جل وعلا من العبادات وهي اول ما يحاسب العبد به يوم القيامه وهي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوصى أمته عند موته فقال الصلاة الصلاة كما رواه ابن ماجع عباد الله كيف يبقى لعبد دين إذا ترك الصلاة وتهاون فيها وقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال لا سنقضا عرى الاسلام عروة عروة فكل من تقضت عره تشبث الناس بالتي تليها فاولهن نقضا الحكم الحكم اكثر بلاد الاسلام كيف تشكم تشكم من الطاغوت نسال الله العافيه نسال الله العافيه والسلامه يقول عليه الصلاه والسلام فاولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاه رواه الامام احمد كان الامام احمد رحمه الله تعالى اذا قرأ هذا الحديث يقول شيء ذهب اخره لم يرق منه شيء وهذا من فقهه رحمه الله اذا كانت اخر عروه من عرى الاسلام هي هي الصلاه وذهبت لا ما يبقى من الدين وليس من الأعمال يا عباد الله ليس من الأعمال الشرعية عمل إذا تركه العبد يكفر إلا الصلاة كل عمل أمر العبد به من زكاة وصوم وحج وبر والدين وغير ذلك من الاعمال الصالحه كل هذه الاعمال لو تركها العبد فهو الى مشيئه الله ان شاء الله عز وجل عذبه بعدله وان شاء تجاوز عنه برحمته وفضله اما الصلاه لا يقول عليه الصلاه والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاه ويقول عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر ويقول عبد الله بن الشقيق رحمه الله كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه هل فكر السالكون للصلاه عباد الله هل فكر التاركون للصلاه من المنتسبين الى الاسلام هل فكروا في يوم من الايام انه لو ماتوا ماتوا كفاره هل فكروا هذا التفكير هل فكروا انهم لو ماتوا كانوا مخلدين في جهنم عيادا بالله نعم هذا ما اجمع عليه الصحابه رضي الله عنهم كما سمعتم من نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله اما الساهون عنها المقصرون الذين لا يعطونها الا فغول اوقاتهم فهم موعودون بقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون السهو عنها هو اخراجها عن وقتها يا ترى كم عدد المسلمين الذين لا يصلون الفجر في وقتها كم عددهم كم عدد المصلين الذين لا يصلون الفجر الا مثل ما سيطروا قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا والغي غاد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر جعله الله لمن اضاع الصلاه واتبع الشهوات وقد ضرب السلف الصالح عليهم رضوان الله اروع الامثله في المحافظه على الصلاه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى 40 سنه لم يدخل المسجد بعد الاذان 40 سنه لم يسمع الاذان الا وهو داخل المسجد وحينما بكى ابنته قال سي ابته عند وفاته قال لا تبكي فاني لم ارى ظهر مصلي 40 سنه لا يرى الا الجدار لانه في الصف الاول وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام اعلموا ان خير اعمالكم الصلاه خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن عامر بن عبد الله رضي الله عنه يجود بنفسه في ساعة الاحتضار مشه الوفاء فيسمع النداء فيقول خذوا بيدي فقيل له انت عليل فقال اسمعوا داعي الله فلا اجيبه فاخذوا بيده فدخل في صلاه المغرب فركع مع الامام ركعه ثم ما اين هؤلاء من اقوام من اقوام لا يحلو النوم عندهم الا في الصلاه اين هؤلاء من اقوام لا يحلو لهم مشاهده الفضائيات الا وقت الصلاه اين هؤلاء من وقعنا اليوم عباد الله لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح واذا مشى المقعدي كانت صلاتهم دليلا على صدق ايمانهم وكانت صلاتهم شعارا رفعوه جابوا به الارض ففتح الله لهم كل ما اراد اما اليوم فما اكثر المتحسرين على الاسلام واهله ولو نظرت في حالهم لادركت السبب نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم وذرياتنا من مقيمي الصلاه وان يختم لنا ولكم بخير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 من النماذج العديده من النماذج العليه التي تتحطم امامها كثير من الهمم همة الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى استلاه الله عز وجل بالشلل النصفي ويئسى به يهادى بين الرجلين يئسى به وهو مشلول الى المسجد ليس عندهم عربات متحركه يؤتى به بين الرجلين فيقول له بعض اصحابه يا ابا يزيد لقد رخص لك لو صليت في بيتك فيقول انه كما تقولون يعني نعم انا قد رخص لي انه كما تقولون ولكنه او قال ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح فمن سمعه منكم ينادي حي على الفلاح فليجئ ولو زحفا ولو حبوا نعم لقد كان يدفعهم الى الصلاه طاعه مولاهم والرغبه فيما عنده والخوف من اليم عقابه يقول عمر رضي الله عنه اذا رايت الرجل يضيع من الصلاه فهو والله لغيرها اسد طبيعا وكان سعيد بن عبد العزيز اذا فاتته صلاه الجماعه بكى يبكي اذا فاتته صلاه الجماعه ونحن يا عباد الله نحن يا عباد الله نرى في واقعنا ان الاهتمام بالصلاه ان الاهتمام بالصلاه في ضعف على جميع المستويات على مستوى الاباء والامه وعلى مستوى الشباب والفتيات وعلى جميع الاصعده وهذا ايها الاخوه لا يؤذن بخير هذا الامر لا يؤذن بخير اذا رايتم يا عباد الله المسلمين يغيرون الصلاه فكيف ترجون منهم حفظا للامانه كيف ترجون منهم برا وإحسانا للوالدين كيف ترجون منهم إصلاحا للمجتمع إننا يا عباد الله ما أكثر ما نسمع هذه الأيام في كثير من المجالس الحديث عن البطالة وهي لا شك خطر كثير من الشباب لا يجدون العمل ولا الوظيفة حتى المتخرجون من الجامعات لا يجدون وظائف وهذا يشكل خطرا كبيرا على المجتمع ولكن ايضا اخطر من ان تكون هذه البطاله مع التعاد عن الصلاه والله ان في الصلاه لا شغله ان الانسان شابا او غيره اذا كان له عنايه بالصلاه فانها باذن الله عز وجل تملا عليه كثيرا من اوقاته بل ان مجرد الذهاب الى المسجد والرجوع هذا فيه خير عظيم يشغل العبد باشياء كثيره جدا ويذكره باشياء كثيره جدا تصرفه عن اسباب الانحراف الاغاء الذين يتحدثون كل صباح ومساء يبحثون عن الوسطاطات وعلى المعارض وربما دفعوا ما شاءوا من الاموال من اجل ان يوظفوا ابنائهم هل جلسوا جلسه واحده مع ابنائهم ليحدثوهم هل اهميه الصلاه ماذا لو مات هذا الشاب وليس هذا في حادث سياره وهو ليس عنده وظيفه هذا يضمن في قدر صاحب الوظيفه في قدر مهنته الامر لا يختلف لكن ماذا لو مات وهو لا يصلي تصور يا عبد الله لو مات أحد أبنائك وهو لا يصلي وأنت تعلم أنه لا يصلي ستصلي عليه أنت تعلم يقينا نحن إذا قدم لنا سنصلي عليه ولا نسأل هو يصلي أو لا كأنه ليس من السنة هل نسأل عن المسلمين هل يصلون أو ما يصلون نصلي عليهم وندعونهم لكن أنت أيها الأب أنت أيها الأم أيها الأم إذا مات لبن وأنت تعلم يقينا أنه لا يصلي لن تره أبدا في المسجد ولن تره يتوضع ظن أنه مسلم ماذا عن أخيك أيضا ماذا عن قريبك ماذا عن زميرك الأمر أيها الأخوة خطيئ موضوع الصلاة خطيئ ظاهرة ترك الصلاة لم تكن موجودة في العصور الأولى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد التابعين لم تكن ظاهرة ترك الصلاة موجودة ممكن أن يحصل تخلف عن الجماعة أحيانا نعم أما أن تترك الصلاة ويتعمد الناس النوم عنها حتى يخرج وقتها هذا لم يكن موجودا هذه ظاهرة أدت إلى انتكاث الأمة وجعلها في زيل قائمة الأمم الظل الذي نعيثه اليوم وهذا الاذلال الذي يمارسه اعداء الله من المسلمين ابتداء من امريكا وانتهاء باخس الدول واسقطها من اجناب امريكا يمارسون الترويع والاذلال للمسلمين لماذا ان الاسلام وان شاء الله عز وجل حافظه لكنه يحتاج الى رجال يقومون به فالذي عدد ان القيام بالصلاه هل سيجعله الله عز وجل حاملا للرايه الاسلام يدافع عنه ويضحي من اجله فنحن نثق ايها الاخوه ان بدايه النصر من الصلاه فقد قال بعض الاخوه تزاهم الله خيرا بعض اللافتات في بعض الاماكن مع انتفاضه اخواننا المسلمين في فلسطين كتبوا عليه على الشعار إذا أردنا النصر فلنصلي الفجر والله إنها عبارة جميلة إذا أردنا النصر فلنصلي الفجر النصر ليس بالجعجعة ولا بالكلام ولا بالقدرة على التحليل السياسي لا النصر يحتاج إلى رجال والرجول فتبدأ من المساجد فتبدأ من عند ذكر الله تبارك وتعالى علينا أن يهدفوا أن نراجع عن فسنا من كان محافظا على الصلاة في أوقاتها وفي الجماعة فليحمد الله وليعلم أن هذا فضلا من الله عليه ومن كان مقصرا فإن الله عز وجل قد منع عليه ذو الوقت الآن سليسل إلى الله وليجاهد نفسه على هذه الصلاة ونحن نبشرة أن الله تبارك وتعالى سيسوق له خيرا عظيما الصلاة ستكون مستاحا لكل خير هي زي فضله هي زي رزق باذن الله عز وجل سيكون نوره مشرقا الصلاه لها اثر عظيم جدا على العبد وقد جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائد الصلاه الشيء الكثير في الدنيا والاخره فهي نور نور في الدنيا والاخره مساله الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من المحافظين على الصلاه اللهم ارزقنا واياكم المحافظه على الصلاه اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وقد سعاده اجالنا اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا عن شرت لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر سائر اعداء الدين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك بمن شاعهم من الصليبيين اللهم احسهم بددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم نجد اخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي افغانستان وفي شيشان وفي كشمير وفي الفلدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت رميهم اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم اللهم فك, اللهم, فك اللهم, فك اللهم فك أسراهم اللهم فك أسراهم اللهم فك أسراهم اللهم إلا نسألك وأنت القوي العبي أن تنزل عذابك ورزك يا إله الحق على المعتدين من الامريكان اللهم شرذ بهم من خلفهم يا رب العالمين اللهم ارح المسلمين من شرهم اللهم احفظ اخواننا المسلمين المستضعفين في العراق اللهم ادفع عنهم كل بلاء اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم بحفظك اللهم اعننا على نصرتهم اللهم اعننا على نصرة جميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ونسائرته حسنة ووقي من عذاب النار ان اللهم ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين